قَالَهَا أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونذاد كيل بعير ذلك كيل قصير قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تَننِي بِهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِين காலயது ஹுலூமின் அவிம் முஃபரிங் குஹிமின் ஷைஇன் இன் ஹுக்மு இல்ல عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولمّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجه في نفسي يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوا ல இனுக்கபிம கணுயூன்